أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجنوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده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 وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا عَلَّلَكُم تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْنُقُ كَمَن لَّا يَخْنُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين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 عدمَ كَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّلَّاهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَّلَّاهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ مُسْتَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنا تعمرون فدقنو أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبيئ مثل المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا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 فَأَنُؤَاخِى أَغْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ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 ولم يروا إلا ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله, ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داقرون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 سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشّر أحدهم بالأوثق ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. من, القوم من سوء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 لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما درك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء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 تَالَّهِ نَقَدَ أُرْسَلْنَا إلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا بِأَنَّ لتبين لهم إلا لتبين لَهُمْ الذي اختلفوا فيه لَهُمُ الَّذِي لقوم فِيهِ والله وَرَحْمَةً من السماء ماء يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السماء ماء فأحيى به الأرض بعد أَيَّتَنَا لِقَوْمِهِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ خَالِصًا إِلَى وَمِن ثمرات نخيل والأعلاف تتخذون منه سدر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم عاقين وأوحى ربك إلى قل لان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 فَمَالذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِيرِ زِيْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعَامَةِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة فَرَجَأْتَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هم يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يستطيعون.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 وَمَرَّ زَقْنَاهُ مِنَ اللَّهِ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ ينفق مِنْهُ سَرَّ وَجَهْرًا أَلْيَسَ تَعْلَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعلمون وَضَرَبَ الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اين ما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن بِالْعَدْلِ بالعدل وهو على صراط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 وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا نستخفونها يوم ظانكم ويوم إقامتكم ومن وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خنق ظلانا وجعل لكم من الجبال أثنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين يعرفون نِعْمَةَ الله ثم ينكرون وهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا, ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبوا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَوْ امْتَنُوا قَالُوا رَبَّنَا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السرّم، وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ثاني وائذ القربا وائذ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 وَلَا تَكُونُوا كالتي نقضت غزلها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أَن تَكُنَّ تَضْرِبْنَ يَدَيْكُنَّ إِلَى وَجْهِكُنَّ وَأَن تَكُنَّ قَائِمَاتٍ مِنْ أمة وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ نَجَّا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ حُتُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن عند الله هو خير وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحِبَّ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 سلطان على بِالْحَقِّ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أعجمي وهذا لسان عربي مبين بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن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 في اخرتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين جاهروا من بعد ما فتنوا من بعد ما ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 رزقها رردا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم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 وَلَا تَتَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ولحم وَمَا أُهِلَّ لِوَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُونَ وما تصف ألشنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفنحون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 ك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمته قانة لله قانة ولم يقم من المشركين شاكرا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 صبرتم له وغير للصبرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون لفضيله هُمْ مُحْسِنُونَ